الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ن س ت ع ي ن ا ه د ن ا ا ل ص ر ا ط المستقيم ص ر ا ط الذين أنعمت عليهم غ ي ر كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ملك ا من دونه من ونجم ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر ب ِ ن السماوات ى ا ل أ ر ض س ن ت ي ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق ا ل ن س ا ن م ن ط ي ن ثم جعل نسله من سلالات ف ي روحي وجعل لكم السمع والأمصار والأفيدة ق ل ي ل ا ما تشكرون وقالوا أ ذ ا ض ل ل ن ا في الأرض أين ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ِ ي َ ت و َ ف َّ ك ُ م ل َُ ا ل م َ و ْ ت الَّذِي ي ُ ك ل ِ ب ك ُ م ث م َّ إِلَى ر َ ب ِّ ك ُ م ت ُ ر ج ِ ع ُ و ن َ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُ و َ ل َ ك ِ س ُ و ر ُ ؤ ُ س ه ُ ع ِ ن ْ د َ ر َ ب ه م ْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ف ََ ر ج ع ْ ن َ ا نَعْمَ ل ْ ص َ ا ل ِ ح ا إِنَّا مُقِنُونَ لو شئنا آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ م ل َ أن ج ه ل ن ّ من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم قوى يوم قاد إن يسناكم وذوق عذاب الخلد مما كن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروس ا ج د ا خروس ج د ا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناه يفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرط عيونه ف َ ا س ِ ق ا لَا يَسْتَوُون أ َ م َّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ ا ل ص َّ ا ل ِ ح َ ا ت ِ فَلَهُمْ وَقِيلَ له دوقوا لَهُمْ دُوَّقُ عذاباً ل َّ ع َ ل َّ ذ م ف ُ ن ه ِ تُكذِّبُونَ و َ ل َ ن ُ ذ ِ ق َ ن َّ ه ُ م مِنَ الْعذابِ الأدنى د ُ و ن الْعذابِ الأكبرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ م ِ م َّ ن ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِمْ م َ ع أَغْرَضَ عَنْهَا إن من المجرمين م ت ق و و ن ولقد أتينا مس و ى الكتاب فلا تكن في مريت ا ل ل ق ا ئ ه وجعلناه ه د ى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم أئ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ ه ُ و يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ ي َ أ ْ خ َ ف ُ و ن َ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا م ِ ن ْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً س و ق الماء إلى الأرض ا ل ج ز ف ن خ ر ج به ز ر ع ا ف ن ُ خ ر ج به ز ر ع ا تأكل منه أنعامه م و أ ن ف س ه م أ ف ل ا ي ُ ب ص ر و ن و ي ق و ل و ن م ب ت َ ه ذ ا ا ل ف ت ح إِن ح ل ا ي ن ف ع الذين كفروا إيمانهم ولهم ا يضارون فأعرض عنهم واتظر ن إن إنهم ن تظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ن ع ب د وإياك ن س ت ع ي ن إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين ن عمت عليهم غير المغفرين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما ش ا ك ر ا وإما ك ف و ر ا إن اعتدلا الكافرين سلاسل و أ غ ل ا ل ا ش ب و ن من كأس كان مزاجها كافرا ع ي ن ا يشرب بها عباد الله يفكرون ه ا تفجيرا يوفون ب ن ذ ر ويخافون يوما كان ش ر ه مستطيرا ويطيع. و َ س ُ ر ُ و ر ا و َ ي َ ز َ ه ُ بِمَا صَبَرُوا ج َ ن َّ ت ح َ ر ِ ي ر َ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ا ل أ َ ر َ ا ئ ِِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَ وَلَا ز َ ن ْ ه َ ر ِ ي ر َ و َ د َ ا ن ِ ي َ ة عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ ُ ط ُ و ف ُ ه َ ا تَذْلِيلًا ي ُ ط ا ف ُ ع ل ي ه م ب آ ل ي ة ت ف ض ة ٌ أ ك و ا ً ك ا ن ت ق و ا ر ي ر ا ق و ا ر ي ر ٌ ف ض ة ٌ ق د ّ ر و ه ا ث ق د ي ر ا و ي س ق و ن ف ي ه ا ك أ س َ ك ا ن م ز ا ج ُ ه ا ز ج ي ل َ ع ي ل ا سبيلا ويطوف عليهم الدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ؤ ْ ل ا م ثورا وإذا رأيت رأيت لعيم ملك ك ب ي ر ا عليهم في ا ب س دس خض استرق وحلوا أساير من فيضه وسقاه ربهم شرابا طهرا و إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيل فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وذكر ا اسم ربك ب ك ر ث ا وأصيلا ومن الليل فسجد ا له وسبح ليل طويلا إ ن ه ؤ ل ا ء يحبون العاجلة ويذرون ن ัลลอ خلقناهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا فدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء د خ ذ إلى ربه سبيله وما تشاء كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والله لمن أعد.